ترجمة <تصفيق> جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح يستضعف طائفة منهم يذبح يستحي ترجمة فرعون العون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون العون، وقالت امرأة في العون قررت لي ولك لا تقتلو، فؤادهم من موسى فؤادهم موسى فارغا. تكون لتكون من ال فارددنا كي تقضع عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها أعدد فيها ردلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي قال رَقاد فإذ الذي استنصرهم بالأمس يستصريخ قال لهم موسى إنك لغوي مبين قال له موسى إنك لغوي مبين وصل مدينه يسع قال يا موسى ان الملا يتمرون بك قال يا موسى ان الملا يتمرون بك ليقتلوك فاخرج انني لك من فخرج منها خارج ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما مدين وجد عليه وجد عليه يصدر النعاء وأبونا شيخ وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاء ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحدى شرت القوي الأمين قال إني أريد أن أكحك إحدى بنتي هاتين على على أن تحجرني ثمان يا حجج فإن أتمت عشر من عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني إن شاء